بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزد العزيز الرحيم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 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخرجناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ظرتهم أم لم تظهرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إني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 قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم ا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون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 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يردن الرحمن أي يردن الرحمن بضر لا تغنى عني شفاعتهم شيئا لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون <تصفيق> إني إذا لفي ضلال مبين <تصفيق> إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا مزنين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 وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون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 وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاع إلى حين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 قالوا يَا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون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 إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا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 ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فإن يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيّ ولا يرجعون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 أو لم يرَ الإنسان أن خلَقناه من نطفةٍ فهذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلوه ونسي خلقه من قال مين يحيي يحيي العظام وهي رميم قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةِ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ الَّذِي جَعْلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ